وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا اغفر بالله ونجعل لهم عذابا واسر ندامه لما راوا العذاب واسر ندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا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 அக்வு நூல அம நூல் இன்பி அலிமின் அக்ஷரமு مَوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَدِّمُكُمْ عِندَنَا ذُلْفَاءَ إِلَّا مَنْ آمَنَ